كتاب الحج قال التجمر هو التجمع وسميت الجمار لاجتماع الناس حوله أو لاجتماع الحصى عندها ويمن الشعائر المقدسة ومن مناسك الحج فالجمار ثلاثة الأولى وتري مسجد الخيف ثم الوسطى وهذه الأولى التي ذكرها تري مسجد الخيف هي الأبعد من مكة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة جمرة العقبة هي أقرب إلى مكة والتي هي نهاية حد من الغرب قال الشيخ حسن مكرم في كتاب غنية الناسك الجمرة موضع الشاخص لا الشاخص فإنه علامة الجمرة الشاخص هو العمود القائم هذا يسمونه الشاخص والموضع الذي ترمى فيه الحصى أو الجمار هو الحوض والمطلوب كما سيأتي معنا في بيان كيفية الرمي وصفته المطلوب أن ترمى الجمارات في الحوض هذا هو المقصود أن تصل الجمارات الحصى في الحوق وليس المقصود أن يرمى العمود فلو أنه رمى العمود ثم رجعت الى خارج الحوض هذا لا يعتد به ان المطلوب ان يرمي ويتكون تحصل في الحوض ثم ايضا المطلوب الرمي فلو اقترب الانسان حتى اصبح قريبا من الحوض ووضع الحصى كذا وضعا بدون رمي ايضا لا يصح لانه ما رمى لانه قد يكون قريب من الحوض فياخذ الحصى ويضعه هذا لم يرمي لابد أن يرمي يحرك يده بالرمي ويذكر الله بالتكبير مع الرمي فالمئمن المقصود أن يرمي إلى الحوض قال وقال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى وقال المحب الطبري حده ما كان بينه وبين أصر الجمرة ثلاثة أذرع. وقال الشيخ سليمان علي بن مشرف المرمى هو الأرض المحيطة بالميل المبني قال محرره بقي مكان الرمي طوال القرون الماضية غير محوط بشيء ولا معلم عليه بشيء وفي العام 1292 هجريه وضع شبك حديدي لمنع الزحام وذلك بفتوى من بعض علماء مكة فاعترض على هذا العمل أو اعترض على هذا العمل بعض العلماء وأشدهم اعتراضا الشيخ علي باصرين عالم جدة وقال إن هذا الشبك يوهم بأن ما أحاط به الشبك كله مرمى فأزيل ووضع الحائط المحيط بالجمرات الآن وذلك عام 1293 وأما جمرة العقبة فينصف دائرة لأنها, لأنها ملتصقة بالجبل هي كانت ملتصقة زمن النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة كانت ملتصقة بجبل ولهذا رميها كان يرميها النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ثم يرميها وهي في ملتصقه بالجبل فليس لها جهات متعددة حتى إلى الآن الحوض مفتوح من جهة من جهة مسكره الجهة التي كان فيها الجبل هي مسكرة فهي مفتوحة من جهة واحدة فيخطئ من يرمي جمرة العقبة من الخلف فهو لا يستطيع أن يرميها قال أما جمرة العقبة فهي نصف دائرة ولم تزل العقبة التي تسند عليها الجمرة حتى عام 1377 هجريا وجرى العمل في توسعة الشوارع منها فأزيلت العقبة المذكورة فصارت ترمى من سهل الأرض من جميع جهاتها الأربع وإزالتها بإذن من مفتي البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم أهل الشيخ قال وأنشئ دور ثاني للجمرات الثلاث وصار الترمى الآن قد انشئ دور ثالث ويرجع أول تاريخ الجمال الثلاث إلى عهد إبراهيم كما جاء في الأحاديث أنها سنة إبراهيم وجاء في الآثار أن الشيطان تمثل لابراهيم ولحق به ف. التفت فرماه بسبع حصيات فساخ ثم مشى وتمثله مرة أخرى فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض وكذلك في الثالثة فتلك الأماكن حتى جاء في الحديث فسنة أبيكم إبراهيم تتبعون والشيطان ترجمون أو كما جاء في الحديث قال وعن بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري هنا اتانا بفائدة وهي متى ينتهي وقت التلبية فتلبية المحرم بالحج ينتهي وقتها عندما يبدأ برمي جمرة العقبة لأنه الآن بدأ في التحلل لما بدأ يرمي الجمرة وبدأ في التحلل فإذا رمى الجمرة فقد حل التحلل الأول على قول كثير من أهل العلم وإذ كان كثير منهم أيضا يقولون أنه التحلل باثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف مع السعي فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول يبقى التحلل الثاني والتحلل الأول يحل له كل شيء للنساء فالمهم أنه بدأ الآن في التحلل فانتهى وقت التلبية انتهى وقت التلبية قال يؤخذ من الحديث استمراره على التلبية مدة إحرامه لأنها ذكر الحج وشعائره أما في العمره فتنتهي التلبية أول ما يبدأ بالطواف أول ما يبدأ بالطواف من الحجر في أول طواف العمرة تنتهي التلبية وفيه أن وقت التلبية ينتهي بابتداء رمي جمرة العقبة لا في نهايته على خلاف في ذلك لأنه الصحيح أنه يبدأ من بداية جمرة العقبة لأنه مع الرمي شرع التكبير فهو ليس مشروع التلبية مع الرم مشروع التكبير إذن ينتهي أول ما يبدأ الرمي والحكمة في ذلك أن التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه وفي البدء برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهام من أعمال الحج فينتهي وقتها ومناسبتها رابعا قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة هو مذهب جمهور العلماء ومنهم لإم أبو حنيفة والشابعي وأحمد وسفيان الثوري وإسحاق وأتبعهم استنادا إلى فعله صلى الله عليه وسلم المؤيد بقوله خذوا عني مناسككم قال ابن عباس حاججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إحدى عشرة حجة وكان ينبي حتى يرمي الجمرة قال بعضهم قال يقطع التلبي عند دخول الحرم وبعضهم قال يقطع التلبي عند ذهابه يوم التاسع لعارف وكيل القولين خلاف ما صح من هذه عليه الصلاه والسلام وقال الطحاوي ان كل من روي عنه ترك التلبيه من يوم عرفه انما تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لعلى انها تشريع يعني بعض السلف يترك ذلك لانه يبقى يكثر من الدعاء من الذكر لكن هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان التلبيه مشروعه الى ان يبدا رمي جمره العقبه قال ويؤيد قول الطحاوي ما رواه البيهقي علي بن مسعود قال ولقد خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من منا إلى عرفه. فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه يخلطها بتكبير وتهليل وذكر أنس انهم خرجوا من, من منا إلى عرفه كان يقول فمن الملبي ومن المكبر ولم يعب الملبي على المكبر ولا المكبر على الملبي ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورم الجمر بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة نكتفي بهذا ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام عند هذا الحديث والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين